الفصحى بنظم آداب عرفة وأحكام الأضحى أتى عيد الضحية نعم عيد وإن المتقي لهو السعيد فخذ أحكامه والزم هداه فخذ أحكامه والزم هداها وإن المهتدي لهو الرشيد فعيد النحر عاشر ذي حجيج وفضل العشر مشهور سديد وفضل العشر مشهور سديد وتاسعها به عرفات فاظفر بصوم إنه يوم مجيد به الرحمن أقسم ضمن عشر بفجر إنه الرب المجيد وفضل العشر عند الله أعلى ولا حتى الجهاد فلا تحيدوا وضمن الأربع الحرم يعدنها وضمن الأربع الحرم يعدنها وضمن الأربع الحرم يعدنها وفي عرفاتهم والنهر عيد وفيه الملة العصماء تمت فلا نقص يرام ولا مزيد فلا نقص يرام ولا مزيد فلا تدعي الدعاء فإن خير الدعاء دعاؤه فاز الحفيد وفي عرفات من بركات ربي وبالرحمات قد عتق العبيد وبالرحماته عتق العبيد ويا سعد لمن به مويباه ملائكة السماء الرب المجيد هو الركن العظيم فلا تدعه فوقفته هي الحج الأكيد به سنة به سنة مضت وكذاك أخرى يكفر ذنبها يا من تريد فهيا كبر الرحمن فجرا إلى عصر الأخير ولا تزيد بثالث عشرها في كل وقت وفي سوق وبيت والتجود وأدبار الصلاة وأدبار الصلاة وفي المساجد وللنسوان سرا لا تحيد وصيغته الزم ما صح منها عن الأصحاب قد فاز العميد وصيغته الزم ما صح منها عن الأصحاب قد فاز العميد وإياكم وتكبيرات جمع بصوت الفرد بل هذا شريد ألا فلتغتسل صاحي والبس جديد الثوب إن وجد الجديد بلا سرف ولا إسبال طرف ولا حلق اللحى هذا شديد ومس الطيب ومس المسك أو طيب جميل كذاك الكحل خير بل مفيد ولكن النساء بغير طيب وخير الطيب ماء لا تزيد ولا تتبرجي يا أخت كلا ففيه النهي بل ورد الوعيد بل فيه الوعيد ألا يا أختنا في الله توبي فإن الله يقبل من يعود دعي عنك التزين إن هذا لغير الزوج إجرام شديد فواعجبا لزوج وواعجبا لزوج ليس يرضى لزوجته الحجاب ولا يريد فما يريد يريد جمالها للناس يبدو فإن خرجت يضج لها الوجود يجود بعرضه يا ويه عبد وهل بالعرض مفضال يجود وبعض نسائنا ذات النقاب لها رأي من الفتوى فريد فجلباب مطرزة وأخرى مزركشة تزينها الورود ولامعة وضيقة وتبدو زراع قل وساق بل وجيد وكم, زاد وكم زاده الخياط ذيلا وللجنبين أجنحة تميد وذاك نقابها وعليه سرج وذاك نقابها وعليه سرج وتطريز فهل هذا حميد وتخرج للصلاة بلا حياء فتنتهك المحارم والحدود لتنتهك المحارم والحدود فصنها فصنها فصنها يا أخ الإسلام واحفظ فصنها يا أخ الإسلام واحفظ فَصُنْهَا يَا أَخَ الْإِسْلَامِ وَاحْفَظْ حُدُودَ اللَّهِ قَدْ خَابَ الْعَنِيدُ ويا أخت الهدى لا تفعليه فأخذ الله للعاصي شديد ويا أخت الهدى لا تغضبيه فأخذ الله للعاصي شديد وحازرنا اختلاطا بالرجال وحازرنا اختلاطا بالرجال ولا تخضعنا إن خضع المريد وعاشرها بيوم النحر يسمى وفيه الخير يا قوم استزيد وعاشرها فيوم النهر يسمى وفيه الخير يا قوم استزيد خرجنا كلنا نسعى إليها صلاة العيد فاجتمع الوفود نكبر في خضوع وابتهال نقدم نكبر في خضوع وابتهال بذكر الله يبتهد الوجود. نردد معلنين الله أكبر نردد معلنين الله أكبر فيخنس عن مصلان المريد بذكر الله يعلو كل صوت فيحترق المكابر والحقود وشرع الله إصلاح وهدي والحدود وتسلم أمة الإسلام مما يهابها وينهزم اليهود نصلي في الخلاء العيدة هديا وخطبته فلاح فاستفيدوا وذات الحيض تجتنب المصلى وتشهدها كما حضر الشهود وشرح الصدر فيها الوصف سهلا كعيد الفطر منتظما فعودوا وقت النحر من بعد الصلاة وإن قبل الصلاة فلا يفيد ويجزئ في جميع اليوم نحر كذاك ثلاثات التشريق زيد كذاك ثلاثات التشريق زيد وأفضلها صباحا ليس شرطا وأفضلها صباحا ليس شرطا وأفضلها صباحا ليس شرطا وفي الأنعام تعتبر القيود وقد شرعت ولا إلزام فيها على الترجيح بل ندب أكيد وإن ذوفاقة يرجو وفاء فإن الله يخلف من يريد وإلا فالتسلف فيه عسر وتضييق وإرهاق شديد وقالوا بالوجوب لذي يسار وقالوا بالوجوب على الغني وفي استحبابها القول السديد فمن إبل وأبقار وضأن ومعز تم فاختاروا وجود وسبع العير وسبع العير فالأبقار يجزي وسبع العير فالابقار يجزي وشرك الضأن ليس له وجود وكبش أملح خير وأولى من التشريك قد ربح, ربح المستزيد وكبش أملح خير وأولى من التشريك ربح المستزيد وفي لا تزبح إلا مسنة عن المختار قد ثبت الورود قد صح الورود ففي الإبل المسنة ذات خمس وفي البقر سنتان فما يزيد وفي الغنم السنية فعرفوها لها سنة ولا يجزي الوليد وإلا فسبح جزعا بضأن لستة أشهر هذا هذه حدود وبيضاء فعفرا فسود بأكملها وأحسنها فجود وإياك المعيبة أن تضحي بها أن تضحي بها حاشاك بل أنت الرشيد كعرجاء وعوراء وعجفة كذاك مريضة هذا بعيد أت فيها الحديث عن البراء وفي الإرواء اسناد سديد وعيب مثلها أو زاد عنها فهذه ستة أخرى تزيد فعمياء وبتراء وزمن وزبشم فهذه لا تفيد وإن عسرت ولادتها وأخرى وما عسرت ولادتها وأخرى إصابتها تميت أذاك جود فإن سلمت وتملكها بشرع كذا بالإذن كذا بالإذن تلك هي الحدود كزيهبة وذي الصدقات أيضا من الميراث ذا حظ سعيد فأضجعها ليسراها مريحا وفي يمناك سكين حديد سوى بالعظم أو ظفر ويجزي جهاز الكهرباء هذا الجديد وجاز لأعسر ذبح ونحر وجاز لأعسر ذبح ونحر ونحر البدن قائمة حميد عليه النص في القرآن وانحر ولفظ الحج قد صفت تفيد على القدمين واليمنى وهذا مع الإحسان يحسنه المجيد وفي استقبال قبلتنا تمام بمذبحها وذا قول سديد ومن لم يلتزم فخلاف أولا وصح الزبح منه فلا يعيد ومعتبر هو الإسلام فيه وعقل ثم حل إن تصيد ومن أهل الكتاب يجوز ما لم يهل بكفره هذا طريد كذا في الزبح و. والت... التوكيل شرط ويطعمها القريب أو البعيد فبسم الله قل والله أكبر مع الحلقوم ينقطع الوريد كذاك مريئها أدنى الكمال وسفح دمائها شرط أكيد ولا تعجل بكسر قفن وسلخ فذا اسم وعصيان عتيد وإن ند البعير فصده صيد كذا إن صال أو خيف الشرود أو حدث الشرود وإن عرقبته لا اسم فيها ليسلم من غوائله الحشود لتسلم من غوائله الحشود زكاة جنينها إن مات فيها فللجمهور قد حل الوليد وما قطعوه قبل الذبح منها حرام أكله قول وحيد وبيعك بعضها وبيعك بعضها شين قبيح ومثل اللحم شعر والجلود وأجرة ذبحها لا لحم فيها سوى الإهداء كلا بل نقود وكل ما شئت وذ وذ وادخرا وأطعم وكل ما شئت وادخرا وأطعم وصل, وصل من شئت وفعل ما تريد ولا إلزام بالتسليف فيها وقد وجب التصدق يا رشيد وليس ينال ربك من دناها ولا من لحمها هذا بعيد سوى التقوى ونعم الذخر فظفر بها إن التقي هو السعيد سوى التقوى ونعم الذخر فاظفر بها إن التقي هو السعيد وقد تمت بحول الله ربي قبيل غروب شمس خامسها القصيد على مئة أتت فصح بنظم لأحكام الأضاحي نعم عيد. فيا رباه فاقبلها رجاء وأخلص نيتي أنت المجيد أنت الودود وأعقبني من الأبناء خيرا وبارك زوجتي أنت الحميد وبالحسن ختام العمر قدر وفي الجنات وبالجنات يا نعم الخلود وفي الجنات يا نعم الخلود وشفع خير خلق الله فينا ونظرة رحمة تم المزيد هذا المزيد وصل على رسول الله دوما وآل والصحاب هم السعود